قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو؟ قل عسائ يكون قريباً يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلاً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 شاء يرحمكم أو إيشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلة وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض نبينا على بعض وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ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 قال ربي الا نحلم مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسورا